فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مقر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أم ما نشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء فأنبثنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل قلالها أنهارا وجعل قلالها يَجْعَلُ بين الْبَحْرَيْنِ حاجزا أَلَا إِلَٰهَ مَعَ ٱللَّهِ أَلَا إِلَٰهَ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَمَن يُجِيبُ الْمُنَادِيَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ ٱلْكُنُفَةَ أَمًّا أَلَا إِلَٰهَ مَعَ الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح رسرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله